يسر إلهكم في منتديات الطريق إلى الجنة أن يقدم لكم هذه المادة. بركب الله فيكم جميعاً وحياكم الله بيكم وتبوأت من الجنة مقعداً. بإذن الله يعني لن نطول عليكم الحديث. سنتحدث في في إجاز عن اللغة العربية وأهميتها وتفضيلها على غيرها من اللغات. وجود دراسة هذه اللغة وما من ميزات لهذه اللغة والله المستعان. بذاتا أنا لست بشيخ ولا بعالم بل أنا طالب باحث في علوم اللغة العربية والدراسة الإسلامية وبإذن الله ستخصص الدراسة الإسلامية فالله أسأل أن يسر للجميع والله مستعب بذاتا امتازت اللغة العربية والتطور فاستجابت للطارئ والمتغير وظلت متينة الأساس زاهية الفروع دامية الثمر غير أن أكثر أبنائها ينظر إليها نظرته إلى الغريب سبحان الله العظيم فيستنكر الملامح ويعجب من الهيئة انطلق ذا منهاجيا فتنقلب المحاسن في نظره مساوئ ويصبح الجمال قبحا سبحان الله العظيم نحن نلتمس من أن حينما يسمع أحد العامة أو بعض الناس كلاما باللغة العربية الفصحى إنما بطريقة أو باستهزاء أو بسخرية سبحان راضيما أن هذا أصلا هو, هو يعني هو المفترض أن نتحدث باللغة العربية الفصحى ولكن الله مستعاننا إذا نكمل ود اللغة مفترض إن هو نحن عن اللغة الذي يقف منها موقف المعادي لا ينطلق في الحقيقة من شعوبية أو حق هنا يتحدث... نتحدث عن من يقف في في طريق اللغة موقفاً معادياً لا ينطلق في الحقيقة من موقف شعبي أو حقد على الدين والشعوبية هي حركة قديمة كان هدف هذه اللغة ال... ال... كان هدف هذه الحركة الشعوبية هي الحط من اللغة العربية وأهلها. أو حقد على الدين الذي ارتبرته ولكنه أي علم اللغة الذي يقف موقفا معاديا أي أنه ولكنه يكون مغلوبا على تفكيره مستلب الإرادة واهن العزيمة قد أضعف انتمائه إليها وغطى على بصره سنون من الكيد والأغاليطة والمهاترات ساقها الحقد الآثم الذي أجل ناره فدول من المستشرقين والمستغربين. الله المستعان. نحن في حديثنا عن لغة العربية يعني لا نقود أننا لا نتعلم غير العربية بل, بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه ولا أدري هل حديث بسند المتصل فيه صح أم فيه بعض النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من تعلم لغة قوم أمن مكرهم فنحن واجب علينا أن نتعلم العربية أولا ونتقنها ثم ننطلق إلى باقي اللغات إن, أن يسر الله لنا يعني طبعا بعد تعلم معين الشرعي فالله نستعى يا إذن في الوقت الذي يتعرض فيه ديننا الإسلامي بعامنا والقرآن الكريم بخاصة إلى حملة حاقدة من أعداء, من أعداء الله نلاحظ عدم اهتمام واكتراث من أبناء جلدتنا وديننا باللغة العربية وهذا شيء ملحوظ هذه اللغة التي تكفر الله بحفظها وحمايتها في قرآن الكريم أنا عن وجود دراسة اللغة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالاستاذ محب السنة. أما عن وجود دراسة اللغة العربية، فعلى ضوء القاعدة الشرعية بأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. أقولها ثانية، في على ضوء القاعدة الشرعية بأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. فإننا لا نستطيع تفهم القرآن الكريم والتعبد بتلاوته إلا بتعلم اللغة العربية فكان لزاما علينا بل واجبا أن نتعلم هذه اللغة وأن نتقنها وأن نتقنها لنتمثل من القرآن وفهمه وتدبره وتطبيقه كما يتوجب علينا حماية اللغة العربية من العاملية ومن العجمة وعليه تصبح دراسة هذه اللغة وحمايتها عبادة من العبادات بسيط لما تحدثنا عنه من أن تعلمنا اللغة العربية هو تعلم واجب عليه بداية ثم أن هذا التعلم الذي سنفاب عنه نحن بإذن الله سنفاب عنه أي أننا بإذن الله يجازين الله عز وجل على تعلمنا هذه اللغة العربية لغة أولا هي لغة القرآن ثانيا هي وطبعا سنتحدث عن ذلك فمن هي لغتنا بإن القيامة أما عن تفضيل اللغة العربية على سواها فاللغة العربية الأولوية والأفضلية على سائر اللغات فلا غرابة في ذلك كرمها الله عز وجل بأن كانت لغة للقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهي أيضا لغة الناس جميعا يوم القيامة وهي أيضا لغة الناس جميعا يوم القيامة إذن هذا تفضيل اللغة العربية واللغة العربية شرفت بأنها قد كتبت بأن القرآن قد كتب بها فأيما شرف هذا يعني سبحان الله العظيم أما عن مميزات هذه أما عن مميزات هذه اللغة فنجد بأنها تبرز في عدة مميزات نذكر منها أولا لقد اختار الله سبحانه وتعالى اللغة لتكون لغة القرآن الكريم بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآن عربيا ومن المعلوم بداهة أن الله عز وجل قد تكفل حفظ القرآن الكريم إلى يوم القيامة بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نذكر وإنا له لحافظون والحفظ يشمل اللفظ يشمل والمعنى معنى. وهذا يعني أن اللغة العربية قائمة وثابتة ودائمة إلى يوم القيامة باعتبارها اولا لغة القرآن الكريم وثانيا هي لغة لغة في جميعا يوم القيامة كما أسلفنا في حين تكون سائر اللغات في العالم معرضة للتغيير أو التبديل أو الانقراض. باستثناء اللغة العربية التي انفردت بالبقاء والثبات والدينومة إلى يوم القيامة سبحان الله العظيم كما أنها هي لغة الناس جميعا يوم الحساب كما أسلفنا أما عن الميزة الثانية فكانت من ميزة أن, أن برز إعجاز القرآن الكريم أكثر ما يبرز في فصاحة القرآن وبلاغته ورقيه وسموه إلى درجة مؤثرة وآخذة للقلوب والعقول. نعيد الكلام مرة أخرى. يبرز إعجاز القرآن الكريم أكثر مما يبرز في فصاحة القرآن وبلاغته ورقيه وسموه إلى درجة مؤثرة وآخذة للقلوب والعقول. كيف؟ ويتجلى ذلك في أسلوب القرآن الكريم. فإنما في أسلوبه فإنما في أسلوبه من الوضوح والقوة والجمال لا يعجز البشر على أن يصلوا إليه. والأسلوب أي تعريف الاسلوب الأسلوب عبارة عن معاني مرتبة في الألفاظ منسقة. ويعرف الأسلوب أيضا بأنه هو كيسية التعبير لتصوير المعاني بالعبارات اللغوية. وأن وضوح الأسلوب يرجع اختيار الألفاظ التي تؤدي المعنى الذي يتلاءم مع المعنى المراد. فالمعنى الرقيق يؤدى باللفظ والمعنى الجزل يؤدى باللفظ الجزل. وهناك آلاف الكتب في موضوعات التوحيد والتفسير وأصول الفقه واللغة تناولت هذه النقطة طرح والتفصيل ولابد لنا أن نؤكد على, أن حقيق على حقيقة وهي أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تعبر عن الإعجاز فلا لغة غير اللغة العربية نستطيع أن نعبر عن إعجاز سوى اللغة العربية مع الإشارة إلى أن القرآن الكريم يشمل أيضاً عدة أوجه للإعجاز أما عن الميثة للغة العربية فقد امتازت اللغة العربية بمميزات كثيرة نشير إلى أبرزها فيما يلب أولاً الاشتقاق ثانياً النحت والذي يعرف الاشتقاق الأكبر ثم التوليد أي توليد الموازين الصرفية المتعددة من الفال الثلاثي وما فوق الثلاثي ثم مزيدات حروف ومعانيها المتنوعة ومتعددة قدرة اللغة العربية على التعريب أي تعريب الداخلي من لغات أخرى إلى اللغة العربية أتمنى أن يكون الكلام واضحا ولا يكون هناك أي لبس اللهم ساعد نعم إذا نعيد الميزة الثالثة امتازت اللغة العربية بمميزات كثيرة أشير إلى أبرزها في عجالة أولا على الاشتقاق هذا نوع من أنواع الصرف الموضوعات الصرفية فمشتقات كثيرة منها صيغة مبالغة واسم فول واسم فعل فهذه أمور يعني تخصصية ثم النحت الذي يعرف الاشتقاق الأكبر أي أن النحت باب من أبواب الاشتقاق الأكبر ثم التوليد أي توليد الموازين الصرفية المتعددة من الثالث الثلاثي وما فوق الثلاثي ثم مزيدات الحروف ومعانيها المتنوعة ومتعددة سبحان عظيم في هذه الميزة لأن هناك قراءات في القرآن الكريم قد يزيد القارئ في القراءة من القراءات نقطة فيتغير الحرف من النون مثلا إلى التاء أو من الحاء إلى, الـ إلى الـ الخاء فسبحان الله عظيم تغير المعنى كإعجاز الله مستعى نكمل إذا قدرة اللغة العربية على التعريب هذه عند المميزات قدرة اللغة العربية على التعريب الداخلي من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية وإخضاع الداخلي إلى موازين اللغة مناسبة حروف اللغة العربية لمعانيها هذه أيضا من أحد المميزات مناسبة حروف العربية لمعانيها فالمعنى الضخم يقابله حرف ضخم في النطق والسمع وهكذا وثبت أصولها بالرغم من مرور الأزمان وتوالي الأجيال، وقد كان علماء التجويد لذلك، فوصفوا جهاز النطق لدى الإنسان من اللسان من اللساني والشفة والخيشوم والحنجرة والحلق، وشرحوا وظائف أعضائه لمخالدقة والتسعة اللغة في التعبير والإعراب لأواخر الكلمات كل هذه هي أخوات مميزات اللغة العربية تظهرها في عجالة يعني. أيضاً عن موضوعات البلاغية المتعددة والمتشاعبة في علوم البيان ويمكن, ويمكن القول إن هذه المميزات مجتمعة غير موجودة ويمكن القول ان هذه المميزات مجتمعة غير موجودة في أي لغة من لغات العالم سوى اللغة العربية بما أخر أن كل لغة من اللغات لها بعض الميزات ولكن لا تتضمن الميزات المذكورة مجتمعة في اللغة العربية وكذلك لا توجد ميزة إيجابية في أي لغة من لغات العالم إلا وأن تكون موجودة في اللغة العربية التي في حقيقتها أم اللغات من هنا يكمن سياهي في اختيار هذه اللغة بأن تكون لغة الإعجاز وأن يتكفلها الله عز وجل بالحفظ والصون إلى يوم القيامة أم عن المناشدة؟ فهذه الحقائق الثلاثة في اللغة العربية على سائر اللغات، ونستطيع القول إن كل حقيقة من هذه الحقائق كافية لإثبات الأصل اللغة العربية، وأن حمايتها والمحافظة عليها عبادة من العبادات الوجوبية. نعم، نعم، العبادة الوجوبية التي تتعلق باللغة منها ما هو واجب عيني. ومنها ما هو واجب ذلك. وبهذه المناسبة نناشد أهل العلم والوعاظ والدعاء ومدرسي التربية الإسلامية واللغة العربية أن يبذل الجهود المثمرة الطيبة لتحبيب اللغة إلى قلوب وعقول الطلاب وإلى العامة من الناس أي والله لكم نحن في حاجة إلى مثل هؤلاء اللهم استعان فإن الواجب العيني يتعلق بهذه الشريحة من مجتمعنا وهم أهل العلم والوعاظ والدعاة والمعلمين للتربية الإسلامية ولللغة العربية <تصفيق> نشاهد الطلاب في مختلف مراحلهم الدراسيّة دراسة هذه اللغة على أنها عبادة وليست تكليفا للامتحان والنجاح والله عظيم أن يجعل ذلك ممكنا يعني الله المستعان ولا بد من الإشارة إلى أن حب المسلم لللغة العربية نابع من حبه للقرآن الكريم وأن كل من يتخصص في دراسة ويسبر غورها فإنه يتذوق جمالها ويحبها أكثر وأكثر أي الله هذا ما حدث معنا ويشعر بفيضها واتساعها وتشاعر معانيها فدراستها عبادة, فدراستها عبادة والمحافظة عليها عبادة أيضا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين أعتاد أن طلت عليكم الحديث ولكن هذه كانت مقالة بسيطة عن اللغة العربية وأهميتها وأفضليتها وكيف كان تشريفها بأن كتب القرآن الكريم بهذه اللغة العربية فاللهم نستعان اللهم نستعان يعني إخوة نحن نريد أن نتفاعل في هذه الغرفة الطيبة غرفة الطريق إلى الجنة فنريد تفاعل الأخوة المشرفين ومشرفات والأعضاء فالغرفة ليست ملكا لأحد بل ملكا للمسلمين الأجمعين فنتمنى أن نأتي بالدرر ونأتي بالأشياء الجميلة لهذه الغرفة سواء نكتب أو نلقي محاضرة إن كان للأخوة جاهزون لذلك أو الأخوات مثلا يشغلنا إحدى المواد الصوتية الطيبة فبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير أود فقط أن أنبه على شيء يسير قبل أن أترك لكم اللغط والله لغتنا العربية تحتاج منا الكثير والكثير وكلما أعطيناها أعطتنا فينبغي علينا أن لا نقصر في حقها حتى لا نحسب على ذلك يعني اللهم استعاني التنويه الذي أود أن أنبه عليه من أن أحد علمائنا وهو الشيخ عدنان العرعور هو أحد المشايخ الذين يتصدون لأهل الشيعة والرافضة على قناة صفا شيخنا عدنان تعرض منذ أيام قليلة إلى تهديد لأنه يناظرهم بالحق فالله مستعام حفظ الله وأكرمه ويسر له طلب يعني من أبناء المسلمين أن نخرج سبعين من أبناء المسلمين يدرسوا هذا الأمر ويتعلموه ويناظروا ويدافعوا عن أهل السنة والجماعة بالحق فالله أسأل أن نكون من هؤلاء السبعين وأن يزيد العدد عن سبعين فنحن فعلا في حاجة ما إلى من يتصدى لأمثال هؤلاء هدانا الله وإياهم إلى طريق الحق والصواب. والطريق المستقيم أستدعكم الله الذي لا تضيع ذأه وأترككم في حفظ الله ولزالكم الله كل خير على إتاحتكم بأن أأخذ اللاقة لأتحدث معكم فبارك الله فيكم ولزالكم الله عنا كل خير وأتقبل منكم بإذن الله